بسم الله الرحْمنَ الرعمِ والمُررسَاتِ أُررف فَ العطفَاتِ عصفَ والن شات شًا فَفَارقواتِ فَقق فَفَان قاتِ فَق فَمُللقات ذكرًا عذْرَ نُذُورٍَ رَئِزًا نُجُومُ اطْمِثَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لَأَيِّ يَوْمٍ نُجِّنتَ يَوْمَ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ أَلَمْ نُهْلِكْ كُلَّ وَالِينَ ثُمَّ نُتْبعُمونَ خنين كَذَلِكَ نَفْعلُوا بالِالْمُجرَِمين وَلُوا يَهُمَائذٍ للِلْمُكَذّبين أَلَ مِنخلُكُم مِمائِ من مَهينين فَجَعلناَاهُ فيِي قالر مكين فانجعن ناهم في اقوار ماكين لنا قدر معلوم فقد ضرنا فنعما القوادون وينو يا وعذ للمكذبين الم نجعل الارض كفات احياء او وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَغْشَيْنَا عَلَيْهَا طَالِعَاتٍ وَهَبْْنَا لَهَا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ انطلقوا إلى مَا كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللاب إن انطرمي بشرن كالقصر كأنه جمالات ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم ولولين فإن كان لكم كيد فكيدون Wao yaba ezinli mokazebi, Eal motna fi o ilene wa oyoo afauake a amen mai yata, kou awaavu a abe makontonta malu dakazali kana